بوك تو واحد وسبعون واحد وسبعون ارادة شيء ارادة شيء ماذا تريدون ماذا تريدون فوتبالي هل تريدون ان تلعبوا كره القدم هل تريدون ان تلعبوا كره قدم هل تريدون ان تزوروا اصدقاء هل تريدون ان تزوروا اصدقاء يريد يريد لا أريد أن آتي متأخراً. لا أريد أن آتي متأخرا. متأخراً. لا أريد أن أذهب إلى هناك. لا أريد أن أذهب إلى هناك. من أريد أن أذهب إلى البيت. أريد أن أذهب إلى البيت مي والس رستي حين أريد أن أبقى في البيت أريد أن أبقى في البيت مي والس استي صولا أريد أن أكون لوحدي أريد أن أكون لوحدي شو مي رستي هل تريد البقاء هنا؟ هل تريد البقاء هنا؟ شو هل تريد أن تأكل هنا؟, تأكل هنا؟ هل تريد أن تأكل هنا؟ شو هل تريد هنا؟ هل تريد أن تنام هنا؟ <isphere movie> هل تريد أن تغادر غدا هل تريد أن تغادر غدا شو بيبقى لس جيس مارلا؟ هل تريد أن تبقى حتى غد؟ هل تريد أن تبقى حتى غدا شو بيبقى لس أجي نور مارلا؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ هل تريد أن تدفع الحساب غداً فقط؟ شو بيبولس يري ديسكتاكن؟ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ شو بيبولس يري كداين؟ أتريدون الذهاب إلى السينما؟ أتريدون الذهاب إلى السينما؟ شوبي الذهاب إلى أتريدون الذهاب إلى المقهى؟